بوك تو تريبيت اي ترا ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثون نستاتيون اي في محطة القطار في محطة القطار ور نيسد Treni tjetër për Berlin? Mata jugadiru l'kitaru t'tali? Al-muttegju ila Berlin? Mata jugadiru kitaru t'tali? Al-muttegjah ila Berlin? Kur niset treni tjetër për Paris? Mata jugadiru l'kitaru t'tali? المتجه إلى باريس متى يغادر القطار التالي المتجه إلى باريس ك Trick's coordinator for London ؟ متى يغادر القطار التالي المتجه إلى لندن متى يغادر القطار التالي المتجه إلى لندن نس بررشاف في أي ساعة يغادر القطار إلى ورسو في أي ساعةة يغادر القطار إلى ورس تر برستقل في أي ساعةة يغادر القطار إلى في أي ساعة يغادر القطار إلى ستوكولم؟ في أي ساعة يغادر القطار إلى بودابست؟ في أي ساعة يغادر القطار إلى بودابست؟, بودابست؟ دوة Një biletë për Madrid. Уриду të thkirat e kitarën ila Madrid. Uridu të thkirat këtar ila Madrid. Dua праг. Уриду për Prag. Uridu të, Uridu të thkirat e kitarën ila праг. Uridu је thkirat Berne اريد تذكره قطار الى برن اريد تذكره قطار الى برن كور ارين تريني ن فيين متى يصل القطار الى فيينا متى KOR ARIN TRAINI NA MOSCOW? META YASIL U ALKITAR U ILÈ MOSCOW? META YASIL U ALKITAR FI MOSCOW? KOR ARIN TRAINI NA AMSTERDAM? META YASIL U ila Amsterdam Mata jasilu l-kitar fi Amsterdam? A dohet te nderoj tren? Hal jajib an ughejira l-kitar? Hal jajibu an ughejira l-kitar? Në من أي رصيف يغادر القطار من اي رصيف يغادر القطار ا ك هل توجد عربات نوم بالقطار هل توجد عربات نوم بالقطار دوا فتم أريد تذكره ذهاب فقط إلى بروكسل أريد تذكره ذهاب فقط إلى بروكسل أريد ا عودة إلى خثيمي بر ن كوبنهاجن اريد تذكره Sa kushtan, ni vent na vagonin me shtreter. Ma huwa si'r al-makan bi'arabati an-nawm. Ma huwa si'r al-makan bi'arabati an